بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجيه عظيم سلطانه والصلاه والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمه الله للعالمين وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه الى يوم الدين اما بعد اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين اللهم امنحنا في ايامنا هذه بركتك ورحمتك وفضلك وسترك ومغفرتك ورضوانك يا رب العالمين اذا اراد الله عز وجل اول مره قلنا اذا اراد الله عز وجل ايه نذاكر بقى ها. من يقول ياخد جائزه اول يوم قلنا اذا اراد الله عز وجل ايه ها. اذا اراد الله عز وجل بعبد خيرا عسله أو غسله أو استعمله ليه الجايزة إن شاء الله فكرني بيها كتاب إحنا جوزنا كتب يعني طيب تاني يوم كان إذا أراد الله عز وجل إيه؟ بعبد خيرا أكمل <تصحيح> عارفين عارفين اللي بقول في سبيل الله يا زمري هنا <تصحيح> حد يقول كده عجل له العقوبة في الدنيا عجل له العقوبة بذنبه في الدنيا نقول تالتا ولا نأم نصلي بقى ولا ايه طيب إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أو بقوم في رواية أهل بيت وفي رواية ايه قوم يبقى هنا خصوص وإيه؟ وعموم حاجة محلية وحاجة إقليمية وعالمية يعني إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت أو بقوم خيرا أدخل عليهم الرفق سهل هذا بقى إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت أو بقوم خيرا أدخل عليهم الرفق وهذا الخلق خلق الرفق يكاد يندر في مجتمعاتنا اليوم ندره عجيبة عارف عايزين له محمية طبيعية كده زي محميات مش عارف إيه اللي بيعملوها تعالى نشوف ايه الرفق ده عند النبي عليه الصلاه والسلام وصوره في قدر ما تسمح به هذه الدقائق معنى الرفق ايه له صور متنوعه الرفق هو الموافقه والمقاربه بلا عنف يعني ايه الموافقه يعني الواحد يبقى مش زي الشريك المخالف الشريك الايه الموافق يعني يقول له نعمل كذا نعمل كذا لكن أنت تقول له نعمل كذا يقول لك لا ما نعملش كده نعمل كل لما تجيله من ناحية يقول لك من ناحية رغم انت أنت بتقوله صح وكويس بس هو عايز يقف فيها وخلاص طب ما لو لقيت الكلام حلو ما تمشي معه لحد الآخر وشوف هيوصل بك لحد فين يبقى التعنت عند موقف واحد ده فحش ده عنف إنما الموافقة والليونة في أخذ القرارات وأخذ رأي ده وأخذ رأي ده ووافق على ده ووافق على ده يبقى ده اسمه رفق طبعا مع مراعاه المصالح يبقى الموافقه والمقاربه المقاربه يعني ايه عندنا عده حلول وفي فريق عايز حل ويقول هو ده وفريق تاني عايز حل اخر هو ده وفريق تالت عايز حل ثالث هو ده وكل فريق ايه مسيطر على موقفه ده اسمه عنف انما لما نجمع التلاته على طرابيزه واحده وننظم ونجمع الحلول بتاعتهم ونعملها كوكتيل وناخد حل وسط او نعمل الحلول مراحل الجماعه ده هم ناخدهم خطوه اولى ودولا خطوه ثانيه ودولا خطوه ثالثه ونعمل سقف زمني من هنا لحد هنا ونعمل مراقبه أد كده لأد كده, كده يبقى ده اسمه ايه رفق انما لما كل واحد يتشبث برايه وعايز يلغي الاخرين ده اسمه عنف وفحش كما سماه النبي عليه الصلاه والسلام يبقى الموافقه والمقاربه بلا عنف ايضا الرفق هو كل شيء يدعو الى الراحه اللي يحب يريح الناس طب اعمل ازاي المهم تعمل العمل وتدي نتيجه كويسه من يمين صحراوي زراعي طيران بحري المهم ايه العمل يتم في واحد يقول له لك مش صحراوي لانك هتعمله في ساعتين عايز زراعي عشان تتزلق عند طمطه لما تقف ولا عندي باله لا طبعا يبقى الرفق طيب يجي بعد كده يقول لك الرفق هو لين الجانب في الفعل والقول كلمه حنينة كلمه لينة كلمه لطيفه والفعل نفسه ما مفيش غلظه ما فيش شده ما قسوه ممكن يكون في حزم الحزم ما هو ش... لا يسمى الحزم قسوه ولا غلظه ولا فظاظه الحزم ده عباره عن حاجتين وسط بين اللين وبين القسوه اللي بيلين خالص ده يضيع الدنيا ويفرط عقد العمل واللي بي... بيقسو خالص برضو بيضيع الدنيا ويعمل ياس للناس واحباط للناس فاحنا بناخد طرف من اللين وطرف من القسوه يبقى شويه لين زائد شويه قسوه يساوي حزم يعني ايه حزم الشده في موضع الشده واللين في موضع اللين والسيف في موضع السيف والحوار في موضع الحوار يبقى عندنا حوار لما يسمح الحوار في مرحله ما فيش حاجه اسمها تفاهم في حاجه اسمها اضرار دي بقى يقدرها أهل الخبره أهل التقدير ده اسمه إيه؟ الرفق يبقى وضع كل شيء في موضعه يسمى رفقا لكن أنا لو قسيت عليك في موضع اللين كنت عنيفا ولو أنا لينت معك في موضع القسوه كنت فاحشا وما ينفعش الاتنين أيضا يقولون إن الرفق هو الأخذ بالأسهل وده شعار النبي عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا برضه الرفق يبقى في الاخبار التبشير ده رفق ان انا اجيب الاخبار ممكن يكون خبر وحش اقدمه ازاي أقول له مثلا واحد ابوه مات اقول له ابوك مات وهتورث يا عم ابسط لا طبعا حاجه أقول له لله ما اخذ ولله ما اعطى واحد صاحبنا كان توفى والده ومش عارف ايه الله يرحمه بعد ما تخفف عليك كده تقول له طيب عظم الله اجرك في والدك الصدمه هنا جات خفيفه خالص عامل زي تحضرني نكته كده واحد رفيق أو مع اصحابه واحد مات في وسط اصحابه وخافوا يقولوا لزوجته فاحتاروا يقول لها زوجك مات طب حتى ممكن تموت فيها هي فقالوا بص يا حمو حمو معاهم بقى واحد مش الشله يعني انت الجدع اللي فينا وتعرف تتكلم روح قول لها فراح اقول لها ازاي دي لها فلان مات خبط لزق كده خبط على الباب مين ايوه انا فلان ازيك فلان فلان زوجك لعب أمار وخسر الأمار بتاعه كله ايه في الفلوس كلها في الأمار تاخد بالك إزاي؟ خسر كل حاجة في الليين في الأمار ده آسف ده ده مكانش مات ده كان, ده كان يتجوز عليها ده دي حنينه شوية بقى مات دي ده كان يتجوز عليها فإزاي يقولون أنه يتجوز عليها بقى خسر الفلوس في الأمار فقالت ما هو كده دايما مضيعنا يلا تتعوض بقى الله تتعوض عديها بس هو لما خسر في الأمار لعب تاني عشان يكسب فرهن البيت فخسر قالت خرب بيتنا الله يخرب بيته المهم قال لها بس عايز اقول لك بقى ده مش كده وبس ده راح سحب فلوس من البنك مش عارف قد ايه على ضمان الوظيفه مش عارف ايه قال لها بقول لك بقى من الاخر فلان يتجوز عليك ما هي قاعده بتشتم فيه بقى بدا يسهلها ليه الشتاين بالراحه قالت الهي يدخلوا عليا شايلينه فراحوا داخلين بيه ميت بقى وهو متشال فالمهم يبقى, يبقى, يبقى عايزين إيه عايزين رفق في الخبر حتى لو كان الخبر تقيل هات صدمات صدمات صدمات وبعد كده ادي ده الرفق احنا عندنا في ناس تفننت في انها تصدم الناس بالاخبار المظلمه ما مش عارف في وقع الرز غلي العدس مش عارف حصل له ايه بيقول لك بعد ست شهور هيحصل كذا بيقول لك بعد مش عارف ايه هيحصل ايه يخلوا الناس في حاله ايه هياج يوقعوا الاسواق والاسعار يبقى الرفق هو الاخذ بالاسهل ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن إثم إذ إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق أيضا من الرفق ترك التكلف في المعيشة والاكتفاء بما تيسر اللي هو على قد الحافك مد رجليك إنما اللي هو عربيته بـ 80 ألف عايز يخلى بـ 250 ألف طب دخلك يساعدك لا ما يساعد ما يساعدوش يوم يقول هعمل على المرتب وعمل على كذا ويفضل داين نفسه مش عارف يتمتع لحد ما يسد دين العربيه الله نقول له يا عم الرفق خليك فابو ثمانين ألف لحد ما يجيلك ميتين وخمسين ألف واحد يكفيه شقة قطين وصالة يقول لا عايز خمس أورط ويكون قدام منهم حته خضره كده في البلكونة الله يا عم طب يبدأ بقطين يببى الرفق حتى في المهور النبي عليه الصلاة والسلام قال عن المهور اللي ضيعت الشباب في الزواج قال عنها الأيسرهن مهورا أعظمهن بركة ده أصبح فيه عنف في تناول المهور أصبح في عنف في التزويج يبقى إذن الرفق الذي يدخل الله الخير بسببه على الناس في بيوتهم وفي مجتمعاتهم هو ترك التكلف في المعيشة هو الاكتفاء بما تيسر هو ترك الشدة في المعاملة بينهم هو الموافقة والمقاربة هو الراحة هو لين الجانب هو اللطافة في الفعل هو الأخذ بالأيسر كما كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام اللي بياخد بالرفق في حياته سواء في الاقتصاد أو طريقة التعامل فيه جزء من خمسة وعشرين جزء من النبوة يعني لو افترضنا النبوة خمسة وعشرين جزء وكل جزء له صورة معينة أو له حظ معين من القول والفعل فاللي عنده رفق فيه حته من النبوة ده نوع من التشريف يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الهدي الصالح الهدي يعني طريقة الحياة والسمة الصالح برضو طريقة الحياة والاقتصاد الاقتصاد اللي هو على قد الحافة تمد رجليك يعني ما تكونش عنيف في الانفاق الذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام هو ده الرفق إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح انه من اعطي حظه من الرفق فقد اعطي حظه من خير الدنيا والاخره يبقى على قد ما يبقى واحد قريب من الرفق على قد ما نقوله انت قريب من, من الخير دنيا واخره بل في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام قال فيه اهل الجنه ثلاثه فيهم ثلاث اوصاف طبعا مش ثلاثه حصرا مجموعه وحيبين ان فيه ثلاثه اخرين وثلاثه وهكذا اهل الجنه ثلاثه اول واحد فيهم ايه الذو سلطان واحد له ولايه اماره رئاسه أي حاجة ذو او مدير او كذا ذو سلطان مقسط موفق مقسط يعني ايه بيعدل بين الناس موفق يعني قراراته ايه ما شاء الله الناس بتثني عليها وما بتقولش عليه حاجه وحشه فيها طيب والتاني بقى الرجل رحيم رفيق رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم الثاني من أهل الجنة ورجل رحيم رفيق رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم والثالث رجل ذو عيال يعني عنده ما شاء الله يعني متعفف يعني متعفف لا يسألون الناس إيه؟ الحاق عند بمدش إيد وبيزلش نفسه للناس إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار التلاتة دولة وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار وقال صلى الله عليه وسلم من حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير وقال صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله يعني خلي شعر حياتك في القول والفعل في الظاهر والباطن مع أهلك مع الناس في كل شيء الرفق ده حتى الرفق في قيادة السيارة لما الواحد يكون بيجري زي التعبان كده في وسط الحارات على السريع أو على الصحراوي أو على البحر أو مش عارف كذا بيعمله للناس عن اليمين والشمال بيفزعهم بيفزعهم فده بيحرم من الخير على قد ما بيفزع الناس وساعات بقى الرفق واحد يبقى ماشي يكفيه النور يبقى على الواطي يوم عامل ايه مد العالي ويؤذي الناس اللي قدام منه يا عم خليك رفيق بعنين الناس وساعات ما فيش شبوره يحلاله قوي يولع الفانوسين بتوع الشبورة اللي تحت يا عم وانت ماشي على الصحراوي يبقى ده الرفق يبقى من حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير كل مرة يغلط فيها ويكون عنيف مع الناس العنف في الكلاكس أنا النهاردة صحاني من النوم ربنا يهديه بقى واحد الطريق عطلان هو ناحية الشارع بتاعي نازل بس وفي ناس بتركب راسها عايزين يطلعوا منه عشان ما يلفوا شارع تاني خايفين على خمسة صاغ بنزين يقوم معطل الطريق من هنا ومن هنا ويركب راسه ويقف لازم يعدل وانتوا اللي ترجعوا يا عم خليك رفيق بالناس ربنا يرفق بيك سبحانه وتعالى ده أنت لما ترفق بالناس ربنا يرفق بيك ما فيش فايده يقوم الاثنين المخالف واللي هو صح يصدروا ايديهم عليه على الكلاكس بقى أجارك الله النائم يستيقظ فزعا المريض يزداد الما يا اخوانا بالناس يبقى الرفق هيبقى في كل شيء في الكلمات في الألفاظ في الحركات في الافعال ده حتى الرفق لما تيجي تاخد المطب عشان ما تكسرش العربيه ولا فلوسك كتير هي العربيه بتحس ولا ما بتحسش ما بتحسش دي جماد بس نعمه ربنا انعم بها عليك يبقى خليك رفيق في التعامل مع, إيه؟ مع نعم الله واللي يكون عنيف في التعامل مع نعم الله تزول عنه والله أنا بتكلم كلام بيدل عليه الحديث إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العمس وما لا يعطي على سواه يعني اللي عايز الخير كله يخلي حياته إيه؟ فيها رفق برضو الرفق يكون بالأنفار مثلا لما تكون بتشتغل عندك أنفار مثلا لو مقاول أو لو صاحب إزراعة ترفق به الجو حار وانت بتشربوا الماء الساعه تسعة والساعه احدى عشر تعال الساعه عشر اعمل لهم شاي تعال الساعه واحدة اديهم وجبه زياده رفيق ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه يبقى العنيف صاحب قبح والعياذ بالله شوف بقى رفق النبي عليه الصلاه والسلام في صور متنوعه المشهد ده عجيب قوي لو موجود في زماننا كنا قتلنا صاحب العمله دي ودفناه واحتمال نكون حنطبخه نشرب مراكب عرف الأعراب اللي دخل المسجد وما كانش شاف مسجد قبل كده جاي من عمق الصحراء يبايع النبي عليه الصلاة والسلام ورح دخل في زاوية في المسجد وكمز نقرح عامل عملته في المسجد في روك الصحابة شافوه قالوا ما هي يا بتعمل ايه حاسب يا عم انت طبعا هو شاف حد بيزعق وناس بتقوم وفي واحد في وسطهم كده صلى الله عليه وسلم بيقول لهم اقعدوا اقعدوا بالراحه بالراحه رفقا رفقا اعودوا الله لحد الرجل ما خلص حاجته واحنا مثلا نقوله ايه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولته خليه يخلص في المسجد لا تزرموه وبعد ما خلص الرجل قال لهم اريقوا على بوله سجلا من ماء السجل الجردل للمليان ميه بس خلصت في رفق اكتر من كده جاء العربي قال له تعالى برفق ما قالوش لهش انت أعمى انت مش شايف شايفين ده جامع انت شايفنا عاديم في خرابه يعني ولا ايه انت جاي منين بالزبط ما قالش الكلام ده خالص ولا ما قالوش بقى عاص انت جاي من الصحر من وراء البهايم هناك فكرها زريبة هنا لا ما فيش الكلام ده خالص قال له يا أخ العرب إن مساجدنا هذه لم تبنى لشيء من هذا القذر ولا هذا البول إنما بنيت لذكر الله وإقام الصلاة ده دلوقتي لو في أم خدت ابنها معاها المسجد عشان تصلي ترويح ولا قيام ليل والو... والولد ألواء كبر عليها أربع تكبيرات النساء في المصلحة هيكلوها ودي شكوى ال... ال... كل سنة خلي ابنك معاك يا أختي ما تجيش يا أختي مش... ده النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيسمع عيل اللي بيعيط في آخر الصف مع أمه مع النساء كان بيعمل ايه بيخفف الصلاة بس يخفف الصلاة اللي كان حيطولها وما يلومش الام باي كلمه كتر خيرها ان صبرت وجابت ابنها بس طبعا لو الود عنده نشاط زائد شويتين يعني يا ريت ما تجيش برضه <تصفيق> طيب حاجه ثانيه دعوه النبي عليه الصلاه والسلام بقى واحذر. كنت ابا أي ولي اي ولي امر كنت ابا كنت اما كنت ناظرا كنت مديرا كنت مدرسا كنت مسؤولاً في أي درجة من درجات المسؤولية وكيل كلية عميد كلية رئيس قسم رئيس جامعه محافظ لواء، رئيس أركان رئيس وزير رئيس وزراء ما كنت احذر أن تقسو على من تحت يدك أنا بقول تقسو تقسو إنما كن حازماً في موضع حزم زي ما قلنا وكن لينا في موضع الليل وإلا تصيبك دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كن رفيقاً تفوز بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام تفوز بها شوف الدعوة بتقول ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم ومن ولي من أمر أمتي شيئا عرف شيئا يعني ايه ولو بس أي حاجة بسيطة كده ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ودي بتبان وأظن يعني اني مش عايز اشرح دي بقى الواقع بيشهد ايضا من والله الله شيئا من امور المسلمين شيئا ولو كان على واحد بس من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفقرهم يعني عمل ناس تمنع الجمهور من الوصول ليه احتجاب ما حدش يوصل له من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة يعني ربنا يمنع عنه والعزب والله أبواب الرحمه أنا أعرف والله قص لي بعض المحافظين بيعمل يوم في الأسبوع أي حد من الجمهور من الساعة كذا للساعة كذا يدخل من غير ما يصده حد ويدخل لحد المحافظ على مكتبه ويقول له تفضل الطلب بتاعه ويتناقش معاه طبعا هو موزع الأدوار اليوم ده أنا في الموضوع الفلاني ويوم ده في الموضوع الفلاني واليوم الفلاني عامل الجمهور ده رفق بالناس إنما يتأخذ الطلب ويتحط مع الوكيل أو يتحط مع مدير المكتب واللي له فوت عينا بكرة والمحافظ ما عرفش عنه حاجة ولا وكيل الكلية ولا عميد الكلية ولا مدير الشركة. لا اعمل يوم للجمهور اللي تحت ايدك ونظمه واي حد جاي لك يدخل هكذا علمنا النبي عليه الصلاه والسلام حتى في الكلام سيده عائشه لما كان اليهود بيدخلوا على النبي عليه الصلاه والسلام كانوا بيقولوا ايه في السلام السلام عليكم من اللي وعرفهم بقى. النبي عليه الصلاة والسلام يعني الموت كانوا الموت رسول الله كان يقولوا عليكم. مش عادته اللي يقول السلام عليكم, عليكم السلام ورحمة الله بقى النبي عليه الصلاة والسلام السيده عائشه بتقول له شمعنا دول بقى بتقول لهم وعليكم ما بتقولش عليكم السلام ليه فبيقول أصلهم ما بيقولوا أسام عليكم فانا بقول لهم وعليكم فيستجاب لي ولا يستجاب لهم لأن ربنا مش هيجيب دعائهم على النبي نما هيجيب دعاه هو عليهم فالسيده عائشه استنى التاني يوم بس حد ييجي منهم ولادي الذين دول فجي جماعه قالوا السلام عليكم راح الدخله فيهم السيده عائشه وقالت ايه وعليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم وشدت حيلها بقى رضي الله عنها فقام قال مهلا يا عائشه شوف ده مع اللي بيشتموه المهلا يا عائشه عليك بالرفق واياكي والعنف والفحشاء ده حتى في حالة رفيق عارف أنجشة اللي كان بيقود الإبل. كان صوته حلو والجمال تعوز تسمع الصوت الحلو اللي اسمه الحداء يقعد يغني كده تقوم تجري فأم أنجشة وهم ماشيين مسافرين ونساء النبي عليه الصلاة والسلام يركبن فوق الإبل أم أنجشة خديته الجلالة كده زي ما بيقولوا وقعد يغني فالغنى رأوا للإبل الإبل عملت طلعت تجري من اللي فوقها النساء فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ارفق يا أنجشة رفقا بالقوارير الجمال لما تجري اللي فوق هيتهد حيله القوارير اللي هن مين النساء القاروره اللي هي الزجاجه اللي هي تتكسر من اقل حاجه والنساء في لطافتهن كالزجاج فبيقولوا بقى انجشا بيقول ايه لقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه يصف بها النساء لو قلتها لكم لعبتموها علي يعني حسام كان عنده ذوق اهو ده ابو الذوق كله النبي عليه الصلاه والسلام قال رفقا بالقوارير وفي الختام الطبيب رفيق الأطباء السادة الأطباء النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه واحد من اطباء العرب اسمه أبو رمثة أبو رمثة وكان معاه ابنه فابو رمثة بيبص لقى كتف نبع صلاة عريان كدا. فكتفه فيه خاتم لإيه النبوة حاجة قد بيضة كده فيها كم شعرة كدا. اسمها سلعة قطعة من اللحم ضم صوابعك مع بعضها هم. أيدي خاتم النبوة كان قداه مش مكتوب فيها اي حاجه خالص هي كده فيها شعرات فابو رمثه شافها فكرها عيب خلقي حته لحمه زياده يعني فقال ابو رمثة للنبي عليه الصلاه والسلام قال له الا اعالجها لك فاني طبيب انا جراح كويس قال وماذا تصنع فيها قال اقطعها اعمل لها عمليه لأ استئصال فقال له النبي عليه الصلاه والسلام انت رفيق والله الطبيب لست بطبيب ولكنك رفيق طبيبها الذي خلقها الله يعني معنى كده ما نقولش للطبيب طبيب لا نقول له لان بيقول لك الرفيق هو الذي يطلب العلاج للمريض برفق يقول تعالى كده طلع بالراحة كده ايه اخبارك عامل ايه طب بالراحه اشفي دي كده طب خد نفس كده طب اتعدل على مهلك رفق وبيوصف له المرض لا ان شاء الله بسيطه يبقى اسمه رفيق بيدخل بيدخل السرور عليه انما الطبيب هو الذي يعالج ويشفي ويبرئ وأمر العلاج والشفاء والبرء إلى الله عز وجل ختاما إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت أو بقوم خيرا أدخل عليهم الرفق فارفق مع أولادك وارفق مع زوجتك وارفقي مع زوجك وارفق مع الموظفين وارفق مع التلاميذ تحت يديك وارفق مع الرعية وارفق في حالك وارفق في فعلك وارفق في معاملتك وارفق في كل حياتك كلها حركاتها وسكناتها ترزق خير الدنيا والآخرة أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يتسمون بالرفق في أحوالهم كلها سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب لك was اللهم على نبينا محمد de Vene Muhammad